و ف ا ق ك م ل ل ه ت ن ص ح و ن ن ا ا ب ل ا ا ا س ت ف د ة من لك ش ي خ ان ل ي ب ك ا ل ل هناك ا ح س ل ل ل ه إ ي م صاحب ا ل ف ض ي ء هو جائع ع ل م ل ل م في ميزان ح س ن ا ت ك م